والمحصنات من المتاء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم, أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير متافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترى ضيتو به من بعد الفريضة إن الله كان علي من حكيم ومن لم يستطع منكم طولا أيك حالمصنات المؤمنات فمنما ملكت إيمانكم فمنما فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير متافحات ولا متقذات أخدانه